اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلا الله على سیدنا محمد النبي وآله وسلمت سیما اللهم لك الحمد على ما جر به قضاء چه سی الذي نستخلف لهم لنستجهرنا لبعينه إذا اختار كلامهم عند شر من العينين المقيين الذي لا توال له ولا ضحلا بعد أن درجاتها في الدنيا الدنيا مزخورتها علمت منهم الوفاء بي وقبلتهم وقربتهم وغزمت لهم الذكرى العليل وتناء الجليل وأهضت عليهم ملاعكتك وكرمتهم بوحيك ورقتهم بعلمك وجعلتهم الزريعة إليك والوسيلة رضوهم إلى رضوهم فبقهم أسمته جمتك خرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته وما انقامنا معه من الخلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لصان صدق في الآخر فاجبته وجعلت ذلك عليها وبعض كلمته من شجرته تكريما وجعلت له من أخيه يَجْنِرُدَ الْوَبَادِيرَ وَبَعْضُهُمْ أَوْلَكَهُمْ مِنَ الْغَيْرَانِ فَأَصِيفُهُ الْبَيْنُ وَيَنْتَهُهُ بِرُوحِ الْغُدُو وَكُلُّهُمْ شَرَاتَ لَهُ الشَّرِيعَةُ وَمَهَشَّلُهُمْ مِنْ هَشَاوَ يَتَخَيَّرُ لَهُ أَوْسَهُ مُسْتَحْضَرًا بَعْدَ مستحف مِنْ مدتن اقامتا الى دين كان وحجدا على عبادك ولا لا يكون الحقا مغره ويغذى الباطل على ولا, ولا يقول أحد لولا عالما فنتدع عياتك من قبل نذل ونخضر إلى أن انتهيت بالأمر إلى ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فقالك من تجفه سيد من خلقته وسطوة من استقعته وأقضل من اجتبيته وأكرم من اعتمته غد جمته على وبعثته إلى القين من ععدك وطته مشارة جا مغاارج ووتخط له الغاء وج ت بهله السي وبدأهم وَمموقع وما يكون إلى غضال الحج ثم ن سرتههم برغ ووحته بجيل وبيكايل والتّين من الملا ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بواته مبوات من أهله وجعلت له ولهم أول بيس وذع للناس للذي ببكة مباركات وهدى للعالمين بها وما انتخله كان و قلتما يريد الله لیبزبانی کمرد اهل دل و یوکهرت هم اما جعلت اجل محمد سراتك عليه واله موثتهم في كتابك فقلت قل ما عليه اجر الا الموثت في الغرب وقلت ما اسألكم من اجر فهو لكم وقلت ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء يتخذ الى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل اللهم لمن اقام عليه وعلى جنابه القيام صلواتك عليه كل غن من كنت مولاه علي مولاه اللهم من ولاه وعادي من عاده وانصرنا نصره من قبله وغال من كنت من نبيه فعليهم أميره وقال أنا وعليهم من شجرة واخدة وطاير الناس من شجر شطر وحله محل هارون من موطا فقال له من مني دمنزلة هارون من موطا إلا أنه لا نبي بعدي وزوج أمتهم سيدة نساء العالمين وقل له من مسجده ما قل له واستدل أقراب للغاقب ثم أوضاه علمه فضع لنا مدينة العلم وعليهم فَمَنْ فمن الْمَدِينَةَ المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قول أنت أخي وثي وورثي لحمك من لحمي ودمك من ذني وفلمك في لي وخربك خربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي وذني ياي نوحة نزوله دارك وشياطين كارون عبر منك ما بيوتهم وجوههم ولو لم يغتسل منه ربعي وقام راحته قدامنا غراب من الغراب وقبل الله في المدينة لا يسرق غرابة في رحمه ولا. طابغتفيدين ولا يلحق في منغبه من راغبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما على التموين ولا تاخذه في الله لومة لائم خطوات رقيته ناظم دالعرات وغسل بطانهم ونعش اضدانهم ما غيرهم أوضت على عدوه وكت على منه ضاده وغت اللو ولما غض نحرا وغت لهم مشالين يضعش الأولين لم يوم تسلب مرضون له الله علي بعد الهادين والأمة مصرة على مغتى يَأْتُونَ عَلَى قَطِيعٍ رَثِمٍ وَإِقْطَاعٌ لَهُ فِلَلَ غَيْلٍ مِمَّنْ وَصَالِرَ عَايَةِ الْقَصْتِهِ تَغْتَلَالُ مَا غُتِي وَتُدِيَانُ تُدِي وَأُسْيَامًا أُقْسِي وَجَرَّ الْغَضَا لَهُمْ تَمَايُرٌ جَالُهُمْ حُتُومٌ رَافُونَ ذِكْرَ الْأَرْضُ لِلَّهِ مِنْ عِبَادِهِ وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفهولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم قال وقائد من أهل بيت محمد وعليل قال الله عليهما وعالهما فليبكي الفاقون والیاس نخست ويغج وایا بیا برو جون این الحسن این القسان این الله سال خون بعد سال وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخير سوء بعد الخير أين الشموس الطالع أين الأبناء المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين علام الدين وقوارد الهلم اين بغية الله الذي لا تخلو من العسرة العادية اين المعدول غب عد عبر الصلمة اين المنظر لقومة الامس والعواج اين المتجع لزالة الكور والودون اين المتخر لتجديد القرائط والسلام اين المتخيل لعادة المدينة اینا در شیاطین اینالوان رول عیان کسای و شوشه الموتادین اینا خودم و ابیات و نرسیان و طریقان اینا خودم و فروشگای شرکان اين قاسع حضاري للجذب والافتراس اين مبيد العصاص والمرضاء اين مستصل أهل العناد والتبهيل والإلحاص اين معذر الأولياء ومظل الأعداء اين جامع الكلمته على التبهار اين باب الله الذي منه يؤسار اين وجه الله الذي إليه يتعجه الأولياء أين السبب والمتدلوه بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفات منعشر الآية الحدا أين مؤلفوه شمل السلاح والرزا أين الصالب هو بذخول الأمبياء وابناء الأمبياء أين الصالب هو قدم المغزون بكرتلها أين المنصور على من اعتدى عليه وفقرها أين المضطر الذي يجعب وفادعه أين صدر الخلائب الغر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الأرى وابن فاطمة الكبرى تبي أنت عمي ونسي لك العقا والحمى يبنى السعودة المغربين يبنى النجدى العسرم یا کنال هلوط المهتیین یا کنال قیاد المهتبین يا بنا لقد تلك الانذار يا بنا الاواد المطهرين يا بنا القوامت المنتجرين يا بنا القماقم الاكرين يا بنا البدور المنيره يا بنا الكواكب المضيئه يا بنا الشموب الساهره يا بنا الانجم الظاهره يا بنا يا الله از نال يا نصر الله يا ابن السنة المشهودة يا ابن المعاذن المشهودة يا ابن المعجزات الموثودة الله البرود من الوضع هوس الوضع رود يابنا الخوجات الوضع غود يابنا النعم الثواب غود يابنا فوان ونقطة مود يابنا يعطي بدوره يابنا كم رواله وديه يابنا فكان من العيني النعنو لا يتشيعه أين تغره بك المواق بل يا هم سرا غيرها عزيز علي ان الخلق ولا وله ولا اسمع لك حسيثا ولا رنجههم عزيز علي ان تحيطا ولا ينالك مني فجيجو ولا شكوا نفسي امن من مغيب لم يخل سلامتی من راحي ما نه دهنم به نفسي من رحم نه و بنفسي انت من عقید لا يطهر بنفسي انت من عقید نجد لا يطهر بنافسی من تلاج نعمل لا تظهر بنفسي انت من نصيف شرق لا يطهر الى مطاقه بیچا یا مهولان و الى اصف بیچا وای عزيز عليها أن أجاب دونك أضع ناغا عزيز عليها أن أبكيك ويقبلك الورا عزيز عليها أن يجري عليك دونهم مرجرا هل من معينهم فوقي لماهون العويل والبكا هل من جزوعهم فوصاعدا جزاهم إذا خلا الغديات عينهم فصاعدتها عيني على الغضا هل إليك يا ابن أحمدها رایلون باطن را خلیات سلویان من آمین چادر زنی فناد متا مردوم من آسیا چرما ویجاتان متا من ترجمه من عرض مایکار مسافتان استاد را متا نقادی که و نرالب کار نور غیر را پی نه متا در آن من را و غد نشست وأضغت عدائك هواها وعبابها وأبعت العطاة وجهدت الحق وغبعت أطابر المتكبرين وجدت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنتك الشهر الكرب والبلغ وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فاغير يا و بعد کاش مبطل آم شدید آم وازلن خب جواب وبرت غلیل یا منعال آشسته آم و منعالیه رجوع اللهم نوید کتای آن لوا لیکل مبنک رده و دنیاک اگر تولان است مجبور و غم مَا أَنَا وَحَا وَجَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ نُورِهَا فَتَلَقَّوْا مِنْهُ تَحِيَّةً وَسَلَامًا وَجِئْنَا بِذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِكْرَامًا وَجَعَلَ مُسْتَغْفِرَهُ لَنَا مُسْتَغْفَرًا وَمُقَرَّبًا وَأَسْلَمَ نِعْمَتَهُ تَبْدِينَ شَرَّهُ أَمَامَنَا الشُّهَدَاءِ مِنْ خلصائك اللهم صل على محمد وقال محمد وصل على محمد جده ورسوله السيد الأكبر وعلى أبيه سيد الأسهر وجدته السديغة الكبرى قطمة بنت محمد وعلى من اتفيت من أعضائه البررى وعليها أفضل وأكمل وأسمى وأدوهام فأكثر وأخر ما صليت على أحد من be وخيرتك من سلغك وصل عليك صلاة الله غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نقاط لامدها اللهم واغل به الحق واغل به القاطل واغل به أوليائك واغل به أعداك وصل اللهم بيننا وبينهم وستعد فجل إلى مراقبة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجبته وينكسوه في ظلهم واعنا على تادية حقوقه إليك والإتهاد في طاعته واجتنا بمعسيته وامن علينا برضاه وهب لنا رأته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساتا من رحمتك وبوزا عنده واجعل صلاةنا به مغدولة وظنوبنا به مغدولة ودعاه به مستجاضة واجعل عرزاغا ربهي مرسوطا وهموما ربهي مكفية وحوالجا ربهي مغضية واغذل إلينا بوجهك الكريم واغذل تغربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيم نتكمل بها الكرامة عندك ثم لا تكتفها عنا بجوبك واستنع من جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيه بعده يا صيغة له بما بعد يا الراحمين